وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتمم ميقات ربه فتمم قات أربعين ليلة وقال موسى أخيه هؤلاء اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع, ولا تتبع سبيل المفسدين